You got مرشوب علي والينه علي والينه حيدر الكرار حامل الفقار حيدر الكرار حامل الفقار ارفع عيمينه ارفع عيمينه خل جميع الناس طايع النومات خل جميع القلم مبيد هجك هندايبين احنا, احنا يا يا ام الغلا يا ذكرنا تم التسجيل فيديوهات مؤسسه الحوراء الاسلاميه لك يا الوالي صحب بالغالي لك يا الوالي صحب الغالي ترخص دمانه انت قائدنا خيرك يا يا حدار فيداك الكوته نقريا حدار فيداك الكوته تروي ظمانه تروي ظمانه بايعك مثل لهفين لهجك حنا احنا زائدين يا امير المؤمنين يا امان يا دخلنا يا امان يا دخلنا يا علي من الصغر ما ولا اي تدرع شو يا اي ما ولا اي تدرع شو يا يا وعدي بنك مرعودي وفيت وعودي مهداك منور مهداك منور قدمت عمري سيدتي تدري قدمت عمري سيدتي تدري صحنا يا هجهك احنا الذائبين صح يا طيبين يا ابننا يا ذكرنا يا يا ذكر ويا علي يا امير المؤذنين هجهك Про